والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعوه اما بعد فهذا مجلس من شرح كتاب التوحيد للامام محمد بن وكان هذا في ليله الرابع من الرضيع الأول في العام التاسع والعشرين من بعد الأرض عام أول ألف من عشرين وكنا قد وصلنا إلى فنبيش مجاة التقليد ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده وقد أورد المصنف في هذا الباب عدة أحاديث تدلوا من على تحريم بناء القبور على بناء المساجد على بناء القبور او تشييد القبور داخل المساجد هو هذا الحكم ذهب كافه اهل العده قاطبه فاتفق إمة المذاهب الأربع المشهورة من أهل السنة اتفق الإماء عليكم السلامة خضر. اتفق أفحاب المذاهب المعروفة من أهل السنة صل ركتين طهنس صل ركتين صل, ركتين. صل ركتين. نعم على, على هذا الحكم على بناء المسجد على قبر أو إدخال القبر في مسجد وقد يعني أحكم إجابة أقوال هذه المباهة المحدث والعلامة الألبان رحمه الله تعالى من خلال كتابه تحذير الساجد من اتخاذ الكبور مساجد فنورد يعني ما تيصر من هذه الأطرار فتر علينا منه. مذاهب العلماء في ذلك وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من طرح بأنه كبيرا وإليك تقاطين المذاهب في ذلك مذهب الشافعية بأنه كبيرا قال التقيل ابن حجر الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر الهيتمي الهي... الهيتمي نعم بالتأكد أما الهيتمي بالمسلطة هو مور الدين الهيتمي صاحب مجمع الزواج قال الفقه ابن حض عن في الزواج عن اقتراف الكبائر الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والثابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإقاد السراج عليها واتخاذها أوثانا والقواف بها والسلامها والصلاة إليها ما رأيتم قد عد الفقيه ابن حجر كل كل ما يصنع حول دي قبور من الكبائر فاتخاذ عليك مش حرام اتخاذ القبر مسجدا كبيرا وكذلك من ايه من يوقد السرج على هذه القبور والمقامات وهذا مشهور ومتداول بين العامة للاسف تجد أن بعض ان من العجائب ثلاثه ما وجدنا من يعني يعلمونه التوفيق تقول انا نظرتوا انا نظرت مثلا للحسين او للبدوي دفته من الشموع او نظرت للسيده زينب أن أن أقوم بإضاءة قنديل عندهم ينور, ينور القبر ينير القبر هذا يعد من الكبائر من كبائر الزنوب هذا لا يجوز لا يحل من الأحوال فإيقاد السرج على هذه المقامات التي تعبد من دون الله هذا يعد كبيرا من كبائر الزنوب من تعلم قد ارتكب محرما باتفاق ائمه الإسلام <تصفيق> وكذلك ايضا عدى من من الكبارش اتخاوا او ثالثا اه اننا ان بدنا نتخذ بديله المقامات او ثالثا شنو هو الوثن كل يابا اه من الصنم الصنم في الغالب ياخذ يعني هيئه التماثيح. يعني الأثنان تطلق على التماثيس الغالب الأعمى وأما الأوسان ستطلق على كل ما يعبد من دون الله سواء كان, وز... كان صلمة او كان شرحة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انت لو قصرت هذا الكوكب ده يكون افضل ف... ف... فمن... فمن يفعل هذا فمن يفعل هذا قد ارتكب مكذيره من الخطا ف الذين يذهبون إلى هذه المقامات والأضرافة لذلك إلى مقام الحسين وإلى مقام البدوي وإلى مقام السيدة زينب ويتمسح بهذه القبور ويسجد عندها ويطلب الدعاء من الميتين أو من الميت المتفون فيها ها؟ هذا قد اتخذ هذا المقام وطنا يعني بهذه الأسعال طير هؤلاء هذه المقامات والأمثلة أوثاها طعب الدولي وهذا يعادل من الشرك الأكبر الذي هو من أكبر الكبائر عند الله عز وجل إن الله لا يأخذ فرعه ويشرك ويأخذ ما دون ذلك ثم طاق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها ثم قال في الصفحة الحادي عشر بعد المئة تنبيه عد هذه السته من الكبائر ووقع في كلام بعض الشافعيه عد عد هذه السته, الستة. الستة. الستة, هذه الستة من الكبائر وقعت وقعت بعض وقعت ولا, ولا ولا هو صح هذه السته من الكبائر عد في عد هذه السته, هذه الستة من الكبائر وقعت كلام بعض الشافعيه لا. وكانه اخذ ذلك مما ذكرته من ال... من احدى من الاحاديث من كتاب الحديث لكن هوجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح لانه لعن من فعل ذلك بقبور انبيائه اه اين اللعن ورد في اي حديث الحديث الذي اقرده المصنف هنا لا الله اه حديث من هذا ف دائشه منشوده تاريخه فائشه فطور الله على اليهود والنصارى اتخذوا امور امزئيم وصاروا في <تصفيق> السوشه هذا الحديث المسلم من ام قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغلق الشر والقلق عند الضر وكلا الحديثين يدل عليك على تحريم هذا على نونه الاكبر كذا والعجيب أنك تأملت في لطف الحديث وإيك الشرار الخلق عند الله تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني نحو هذا في فرق أو في فرقة من فرق أهل الزدع التي, التي تمتثب للإسلام إلا في الثوارش فقال نحو هذا في ها, ها الخليط. شر شر الخلط والخلف هذا يدل على نظام ضدك هذه الفرق الخوارج هكي. وجعل من فعل ذلك بقبور الصالحين شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامه انما هو شر الخلق عند الله هم يقولون نحن نحن يعني نتقرب إلى الله بحب أولياء الله الذين ذفنوا في هذه المساجد فلماذا تجعلون من شرار الخلق عند الله أقول لهم أولاً نحن لفنا جعل... لاز... نحن الذين جعلناكم من شرار خلق الله بل من الذي جعله من شرار خلق عند الله الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله الله عبد الأوحى إلى نبيه إن هؤلاء الذين يعبدون الذين يشركون به او يعبدون مع غيره عبدوا بالمقامات المقامات ها هم من شرار القبله دي لا من شرار خلق القبله تحذير لنا كما في... كما في روايه يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا ويحذر ما فضل أن يحذر أمته بقوله لهم ذلك بأن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا, لعنوا فيلعنوا كما لعنوا ومن ثم قال أصحابنا تحريم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام وكون هذا الفعل كبيرة وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الاحاديث المذكوره علمت هذا الفعل كبيره وكون هذا الفعل كبيره ظاهر من وكون هذا الفعل هذا فعله وكون هذا الفعل كبيره ظاهر لا كون هذا الفعل كبيره وكون هذا الفعل كبيره كون هي هي هي تعذبه تاخذ حقوق مكانها ولا تاخذ حقوق مكانها هذا وكون هذا الفعل كبيره ظاهرا من ائمل الاحاديث المذكوره ما عليه قال بعض الحنابله اصبر الرجل اصبر الرجل الصلاه عند قبر متبرك به عين المحاده لله عين محدد و... لله ورسوله واذ يعني انه يتعمد ان يذهب ويصلي عند قبر الحصين عند قبر البدو عند قبر السيدة زيند يتعمد هذا اعتقادا لفضيلة الصلاة عند هذه القبور هذا يعد محادا ومحاربا لله ويعد محاربا لوصول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتعمد أن يرتكب الشرك الصريح ولا يعظم حرمة التوفيق نعم نعم أنا أستوصد بيئة كلام أنا أدركي السلامة لا أعطيه إليه أعتقد إليه من, من عليكم السلامة هذا هو الحنفية مذهب الحنفية الكراهة التحريمية يعني أن الحنفية ذاهب إليه إلا أنه اتخاذ القبور مساجد يعني أن تبني مسجدا على قبر او أن تدخل قبر في داخل هذا ان الأحناف يكره كراهة تحريمية يعني يحرم الكراهة التحريمية عند الأحناف هي في غير مصيغة التحريم والذين عدواه من الكبار الشاتعية والذين عدواه من الكبار الهيئة من, من, من هيمة الشاتعية هو بالأشرك من الكبار طبعا <تصفيق> والقراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد في الميد أبي حنيفة في كتابه الآثار من محمد؟ محمد بن الحسن الشيبان في كتاب الآثار هذا الكتاب قد طلعته أداره من الكتب والوسائق في مجلد الكبير ما يتعرضه من أبقى طلعته كتاب الآثار لمحمد بن حسن أثنين لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصف أو يطين أو يطين أو يجعل عنده منزدا لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره ان يغطى أو يطين او يجعل او يجعل أو يجعل عند يجعل عنده او يجعل عنده يعني, يعني, يعني هنا الامام محمد بن الحسن يقول لا نرى ان يزاد على ما يخرج من القبر يعني القبور الشرعيه كيف كيف تكون لا شايفه كيف ند كيف ندفن الميت دفنا شرعيا نقوم بحفر ها في الأرض اما ان اما نجعله شققا او نجعله لحما فسواء هذا او ذاك ان تقوم باخراج التراب من باطن الأرض فلما تخرج هذا التراب من باطن الارض كرهه لك العلماء ومنهم محمد بن حصر هنا أن زاد على القدر من هذا الترش يعني لما تسوي القبر بعد ما يتم دفن الميت في القبر وتغير التراب على الميت وتسويه بالأرض ها لو فيه تراب زاد خرج لا تجعله تتخلص منه لا تجعله يعني لا تجيب لا تجيب عليه على القبر إلا بالقدر الذي بيناه بعضه للعلم الذي يكون بقدر قدر الشبر تقريبا او قد فهنا ماذا قال بعد ذلك والكراهة عند الحنفية إذا قتلقت فهي للتحريم آه. كما هو معروف لديهم وقد صالح بالتحريم في هذه المسألة ابن مالك منهم كما يأتي يعني الآن الأحناف ذهبوا إلى تحريم على القبر فكيف بمن يبني على القبر قبة ويبني عليه مقابا إذا كان, إذا كان العلماء والأحناف حرموا ووزعوا إلى تحريم أن يوزاد على القبر من هذا الخارج من القبر الطراب الذي يأخذ من القبر ها؟ هذا يعده حراما فكيف إذا تم إدخال القبر في النجس وكيف إذا تم البناء على هذا القبر سواء قبة سواء مقاما كما يقال سواء بنى وقذره ها وجعلوا قبر في داخله كل هذا يعد اشد يعد اشد ضمه واشد جفاء جفاءا لحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم عليكم مذهب المالكيه التحريم وقال القرطبي في تفسيره الجزء العاشر الصفحه 38 بعد بعد ان ذكر الحديث الخامس قال علماؤنا وهذا وهذا يحرم على المسلمين وهذا يحرم المسلمين وهذا يحرم وهذا يحرم, وهذا يحرم على المسلمين ان يتخذوا قبور الانبياء والعلماء مساجد يحرم على المسلمين أن يتخذوا خبورة الأنبياء والولماء مساجي. يعني زمات العالم في بعض الأمم السابقة في أمة اليهود و أمة النصارى كانوا زمات فيهم صالحا أو عالما عملوا, عملوا بانوا على قبرهم و للأسف قد اتبعت هذه الأمة سنة من كان قبلها فتجد أنه حتى الآن للأسف لما يموت بعض من يعني يعرفون بالعلم او يعرفون بشيء من الناس او قد اشتهروا عند الناس بالصلاح وان كانوا قد يكون قد يكون تحقيق امر ليس كذلك يعني ليسوا من او ليس من الصالح او ليس من العلماء ولكنهم اشتهروا من الناس بذلك انهم اذا ماتوا بنوا على قد منزلتهم وقد قيل ان الشعراوي محمد متولي الشعراوي يلهون فعلوا اهر بنوا على قبره مزيده ومقام فقيل ان هذا كان بوصيه منه الله اعلم صفه هذا ولكن الذي بلغنا ان هذا المقام موجود ان هذا المقام هذا المقام موجود منذ سنوات وليس اي خطا اي قال ما لكذا ابنه والجهاد بزيقعده... عطو امينا بمجمع البحوث الاسلاميه صلي صلي هذا المقام الذي بني يعني طب له قبل ان يموت ابو الشعراوي كان للاسف يحضر ذي الموالد كان وكان يصلي ناحيه في هذه المقامات والقبور للاسف فكان فتنه للعامة كان فتنه للعامة للاسف لذلك ويحمل أوزار من اتبعه من العامة على جهد أنهم يعتبرون مثل هذا حجة عندهم بالأسف فالشعراوي يعني غفر الله له كان بليغا كان عن علم البلاغة كان متبحرا في علوم اللغة والبلاغة لكنه لم يكن لا محدثا ولا فقيها ولا عند الضراية الكافية بالأصول اعتقد أهل الصمت ولكنه كان متفاوصا كان أقرب ما يكون إلى الصوفية بل كان يذكر كما نقل هذا في مذكراته أو نقله نقل عنه هذا بعض <تصفيق> أنه كان يذهب إلى مثل هذه المنامات الخراسية الصوفية التي يعتبرونها من الكرامات وكان أيضاً يعني لا يرى بأساً لهذه الموالد بل كان يكون على رأس الحاضرين فيها فكان يحضر سنوياً مولد البدو ويرى الشرك الصراء يرتجب أمام عينه ولا نعلم منه إن كوراً يرى الناس يشطون الزباب إلى البدو كما تصرق إلى الكعبة ويزجدون من قبل البدو ويتمسحون مقبر البدو ويقبلون الأعتاب عندهم في صورة من أشنع صور الوسانية الذي يعني تعد من, من أخطر ما يوجد في هذه البلاد لأنه يعني لا يعلم في هذه البلاد مكان ينتكب عنده الوسانية وينتكب عنده الشرك الصريح مثل ما يصعد البدو ف... فللأسف كان يحضر هذا المولد ويقر هذه الأفعال أو لا فبلا شك يعني هو يعني يحمل أهتبعات من إيه من اتبعه أو من اتخذه إماما وخدسه فالناس الذين اتخذوا قبره مجزئا اتبعوا لي اتبعوا سنة ليهود ونصر تفهم يا ربك؟ واضح عندك؟ فلا, فلا يأتي قائل ويقول إيش؟ يحتاج يقول إن الشعراوي كان يحضر أجي الموالب فأجي الموالب ليس من خرجها والشعراوي ليس من هل الشعراوي خجة؟ هل الخجة في أحد بعد كتاب الله يبعد سنة النبي صلى <تصفيق> طيب فالان الرسول تقول ايش الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ما على مثل رسول الله والشعراء مثل يقول لا تقول الذين ايه يعني بناء وهذه المساجد هم لا يقصدون لا الشرق هل نقبل كلام الشعراء ولا نقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقبل كلام من مقبل كلام رسول الحنابلة التحريم ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في شرح منتهى وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجب هدمها فقال ابن القيم في الزاد في صدد بيان ما تضمنته رزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نحو الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف بان انه صلى الله عليه وسلم هدمه وحرقه قال ومنها تحريق اماكن او منها تحريق التي يعصى الله ورسوله فيها واذنها كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدرار وامر بهدمه وهو مسجد يصلي فيه وينادى اسم الله فيه وينثار اسم الله فيه لازم فيه مسجد يصلى فيه وينذكر اسم الله فيه كان بناؤه لما كان بناءه ضررا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان وكل مكان هذا شأن فواجب على ائمام فواجب على ائمام تعقيده اما بهدمه اما بهدمه وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضعوا له عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو فمشاهد الشرك التي تدعو فنداتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون أحق, أحق بذلك تدعو تدنتها تدنتها كما الشرك الذي تدعو فدانتها الى اتخاذ من فيها اندادا من دون الله احق به ذلك واوجب وكذلك وكذلك تجدؤلاء فدان عند عند الحسين وعند البدوي فعلا كان ايه كانوا كالكهانه يعني لاخذيفون كثيرا عن الاخبار والرهبان الكهانه الذين هم عند هذه المقامات الوسنية عند النصار أو يهود تجد هذا الرجل السادم الكاهن يتكب المحرمات ويقترف الكبائر في داخل المسجد فلا يتحي أن يشرب الدخان بل قد يشرب وأشد من الدخان والمحرمات في داخل المسجد عند الحسين عند البدوي بل يرتكبون الزنى الصريح ويرتكبون اللوان للأسف في بعض هذه الموالد التي تقام في البدوي وفي الحسين وفي عند سيد الله هذه الموالد وإذا أرى طلب عجب العجاب من انتهاق خرومات الله فهذه الموالد هؤلاء الصوفية المخرفين منه ونفخ الخيام الذي مرتكب من داخلها يرتكب في داخلها السنا صرب الخمره صرب المقدرات في المواد هل هذا من الاسلام هل ان الرسول صلى الله عليه مثل هذا العبث مره وكذلك محال المعاصي والفصور كالحانات وبنوك الخمارين وارباب المنكرات وقد حرق عمر بن الخطاب قريه بكاملها يباع فيها الخمر وحرق حانوتا وحرق حانوتا وويش الثقفي وويش الثقفي وتسموه ويثقا وحرق قصرا وحرق قصر احرق لمحتاج لمحتاج مثله لم محتاج عن الرعيه واهم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت ذلك حضور الجماعه والجمعه وانما منعه من من فيها من النساء والذريه الذين لا تجب عليهم كما اخبره عن ذلك ومن ان ومن ان الوقوف لا يصح على غير بير ولا على غير بيرن ولا قربة كما لم يصح كما لم يصح كما لم يصح هذا المسجد وعلى هذا فيهدم المسجد اذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نطق على ذلك الامام أحمد وغيره فليجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر هذا قول الشافعي ايماط قال لا يجتمع فلا يجتمع في دين الإسلامي مبزد وقبر هذا قال الشيطان لا ليس هناك قبر مع مالجد الإسلام أبدا هذا ليس من الإسلام فكل هذه المقامات المساجر المنية على القبور هذه ما دخلت بلاد... ما دخل بلاد الإسلام إلا على أيدي الفاطنين الشيطان دولة الصواطمية التي احتلت بلاد نصف والمغرب وصرقت الخلافة من الدولة العباسية وليست من الخلافة الإسلامية هم الذين يأدخل هذه القبور التي بنيت عليها المساجد إلى بلاد السود في القرون الثلاثه الاولى ما عرفت هذه المقامات الموسيقيه او بالضبط حتى جاد ان شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه